ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تُجْزَوْنَ عذاباً الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.